تتوحش ناسك والبناد تشتاق الطرحة والعياد تعلى سابر غير شاد شبغ يدير ليان فابت وضر زاد وتكوين من كباد اتمنى ينبعد يا ربي خير لي وحدك كات يتمه يكفرانك كاب تندمه والعيشه تمرار يا توب ارجع الظل تخدمه راسك لحم صغير تخمم هالمرار يديح تفشل بالكم عذاب الغابر يا تغور مصعيبات قتمه خليك وحدك كات يتمه يكفرانك كاب تندمه والعيشه تمرار يا توب ارجع الظل تخدمه المراري with me, push the button, grab the caper. اشتاق الفرح والعياذ تعي صابر غير شاذ شبع غير دير ليام ذات النور من كباب حتى مالينا بعد يا ربي خير تتوحشنا سقو البلاد اشتاق الفرح والعياذ تعي صابر غير شاذ شبع غير مريسكي عمرك بخايفه ما راكش انا ربي خير وحرزنا روحا في شي ناس تخطب الغربه مخلوطه بالهبه ولا تعرف تزيد تعرف الرسم يسير بس خاليكي ليه تتعب مريسكي عمرك بخايفه ما راكش انا ربي خير تنس روحك شي ناس تخطف الغربة الخوفه بالغف تعرف الرسمي سي ميانو بي يا فضائي كاب وتندم والعيشة ثمرة يا صوبرجع الأم تخدم راسك يحب صغير خمدة المرة دي تحكم شل بالغمة عجب الطفرار تكو حسن سك والبلاد استقبل فرحه والعياذ تعيش غير شباب شباب جديد ليه ما توت مر زاد تكو دام الكباب Thank <laughs>